ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أُفك.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 وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء ارزقكم وما توعدون فو رب السماوات والأرض إنه لحق إنه لحق مثلما أنكم توقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم مكر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 كذلك ما أتَّ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ